إن الحمد للذات الحمد للذات محتده ونستعينه ونستنفره ونحب بالذات من شرور حنفسنا ومن سيئات عمالنا من يديه ذاك فلا غضبنه ومن يضبن فلا هادئه وأشهد أن لا إله إلا الله أحدكم لا شريف له وأشهد أن محمد النهد هو رسوله. يا إذن تبين آمنتم الله حقا فقاتله ولا تموتن إلا أنتم مسلمون يا إذن أن اتقوا ربكم لذلك خلقكم من نمس واحدة وخلق منها زوجها وكذبت منهما رجالا كثيرا وإيساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والرحام إن الله كان عليكم رقيبا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 وكل ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بذات السميع عليه من الشيطان الرجيم من همه ونفه ونفه بسم الله الربان الرحيم قال القرآن المجين بجعله أن كان منذهم منهم لها من قرر وعادهم وجرعهم وإخوانهم مضوا وأوحى الأوليكة وقوم جبع كلهم كذبا وقرب حق وعيد أبعينا من خلق نور بل هم من نفس من يَشُومُ وَلَنْ أَقْرَبَ إِلَيْهِ حَرّ الْوَلِيدِ إِذْ يَسْلُكُ كُلَّ سَطْيَارٍ عَلَى الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَرِيبَ مَا يَغْرُبُ مِنْ قَوْلِ إِلَّا مَا دَائِنٌ رَطِيبٌ بالحق ذلك ما كنت منه Thank you. الله ورسوله والنبيل آمنوا التذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم مرافعون ومن يتولى الله ورسوله والنبيل آمنوا فإن عزب الظالمون الغالبون وقال سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ولا يمكن أن يجتمع في قلب مؤمنين شب الله وحب من الله والمؤمنين من الكفار والمنافقين قال سبحانه يا بيتها المزين آمنوا لا تستقلوا عنه وعنوه الأولياء تلقون إليهم بالموزة وقد كفروا بما جاءت من الحق فضضوا الكفار ومعاداتهم من مستكبلا في إيمان دليل هذا لا أخرجه الإنان في عن معاداتهم كانت من الزهري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله وأنكح لله فقد استكمل إيمانه فالكاثر ذليل أذل من الذهيمة التي لا تعقل قال سبحانه أولئك كان أنعام منهم أضل أولئك هم الغافلون وقال سبحانه أم تحسب أن أكفرهم يسمعون أو يعطلون إنهم إلا كالألعام بل هم أضلوا سبيلا فالعزة كل العزة للله ولرسوله وللمؤمنين قال عبد وجد ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون إنما نسمعه من مجد بعض المسلمين للكفار من الحين للآخر سببه الأول ضعف الإيمان عموما والغفل عن هذا الأصل أصوصا فتأثر الضعف بدنيا كفا حتى ظنوهم أفضل وخيرا من عباد الله الأبرار وليس الأمر كذلك قال سبحانه لا يستغي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هو الفائزون الله سبحانه وتعالى في كتابه أخبرنا عن قوم قارون حين رأوه في أبهى زينة وحلة قال عز وجل فقال على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليس لنا مثل ما أولي قارون إنه لد عظيم هذا تطول من يعيش بالدنيا ولا يكفر في زوالها وصرعة فنائها أما أنه فيه واجهل الايمان فقال فقال الله عز وجل انهم وقال الذين موت العجله ويدكم ثواب الله خير ويدكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يغفرا لهم والصابرون ابن قوي القلب الذي اذا الصادق لا يكتفي من شيء مما عليه الصبر من ظهر في الدنيا ان الله سبحانه وتعالى نهانا عن افتراء به فقال سبحانه لا يغرنكم تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مهواهم جهنم وبئس المآب وقال سبحانه ولا تستن عن نيتك الى ما استعل به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لتشينهم فيه ليعذبهم بهذا الضفر في هذه الدنيا لنسلهم فيه ورزق ربك خير وأبقى فالدنيا ليست خيرا للكفار أبدا هذه الدنيا التي بسطت للكفار ليست خيرا لهم وإن ظنوها خيرا قال سبحانه أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِذُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَتَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بل لا يشعرون فالدنيا جعلها الله سبحانه وتعالى عذابا لأهل الدنيا من الكفار وجزاءا لهم فيها فإذا كان يوم القيامة كان مأواهم ونكواهم جهنم وبرس المصير قال سبحانه وتعالى فلا تحجبك أموالهم ولا أولادهم إنما تريد الله ليعذبهم بها في الحياة في الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون فتباً وتشقاً لمذاق بذؤه عذب ونهايته حسرة وعذاب إن كذلك إن مما يذكر في هذا الموضوع أن كل من يتمسك بنال هذه الدنيا وهو يعصي رب عز وجل فإن متعة الدنيا في حق هذا العاصي هي استدراج من الله سبحانه وتعالى حتى إذا أخذه الله عز وجل لم يكذب وأخذه أخذ عزيز المكتدر عن عربة بن عادر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا رأيت الله يحصل عبد من الدنيا على معرصه مما يجب فاعلم أن هذا هو استدراج إذا رأى الإنسان حول كفار هم يشتكون بالذات ويتفننون في المعاطي والكبائل ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يفتح عليهم من الدنيا هذا ليس دليل الذهب القريب ولا من بعيد على حق ذات عز وجل لأولئك بل إنما هو الاستبراج من الله سبحانه ثم تلى النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى فلما نقوبا ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا تلتوا بما أودوا أخذناهم ضغطة فإذا هم أبلدون فلو كان للكفار في دنياهم متعة فإنه ليس لهم سواها فهي مصيبهم وحظهم الذي عجل لهم في هذه الدنيا على ما يفعلون من حسنات ولكن هيهاك هيهاك قال سبحانه والنذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكلها العام والنار نفوتهم علم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنبذ هذه الدنيا وراء ظهره وطلقها ثلاثا روى الضمار ومسلم أثنى عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فتعجب عمر من تقشف وقلة متاعه صلى الله عليه وسلم وقلة أثابه في بيته قال أورو فتتنت عليه فإذا هو مبطجع نادم على حصير ليس بينه وبينه مراش قد أثر الحصير على جنبه وهو متكئ على وسادة من أدم وسادة من جنج قدير حشوها لي يعني أن هذه الوسادة محشوة بليك النقل فهي قديمة لا تطرح لذنب السد قال فتتنت عليه فجلست حين رأيته ثبثا ثم رفعت بطري في بيته قلّد عمره الخطاب رضي الله عنه في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنفت بتاعا ولا صفرصا ولا أفافا فقال أجر المؤمنين رضي الله عنهم فوالله ما رأيت فيه شيئا يا رسول البطر غير أهبة من ثلاثة الأهبة جمع إهاب والإهاب هو الجلد الذي لم يذبر الذهاب هو الجنة الذين في البقى قال فقلت يا رسول الله ادعو الله فليوسرع على قلمتك فإن فارس والروم وزع عليهم ووعدوا الدنيا وهم لا يعبدون الله وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مبتكئا فقال او في شك انت يبنى الخطار او في شك انت يبنى الخطار أولئك قوم جئت لهم طيبات من في الحياة في الدنيا قال قلت يا رسول الله استغفر لي وفي رواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابن الخطاب أترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا فستك عمر رضي الله عزه ولم يقل شيئا مصداق هذا في كتاب الله سبحانه قوله تعالى في سورة الأحقاب ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم, واستمتعتم بها فاليوم يجزون عذاب الهون بما كنتم تتكفرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تتشقون إن هذه الدنيا لما كانت ذنية رقيقة فإن الله عز وجل يعطيها الكافر كما يعطيها المؤمن قال سبحانه كل المؤمن هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا ما كان عطاء ربك ممنوعا انظر كيف حضلنا بعضهم على في هذه الدنيا وللآخرة أكبر درجات وأكبر فضينا فإعطاء الله سبحانه وتعالى الدنيا لا يزل على التكريم لا من قريب ولا من بريد كما أن من شجب عن شيء من هذه الدنيا لا يزل على إهانته لأن الله سبحانه وتعالى يقول فأما إنسان إذا مذنله وأظه فأسرده ولعنه فيقول ربي أكرمًا يحسب أن هذا أكرم من الله وأما إذا ابتلاه فقدر عليه رزقه طيب عليه رزقه فيقول ربي أهالاً جداً يعني ليس الأمر كذلك فهم هذا عبد الله بن مسعود ورضي الله عنه فقال كما روى الإمام الضخاري في الأدب المطرق قال بن مسعود إن الله يؤطي الدنيا من يحبك ولا يعطي إيمان إلا مثلنا إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن يحب يعني أنه يعطيها الكافر والهؤمن ولا يؤطي إيمان إلا من يحب فإن الله إذا أحب عبدا أعطاه الإيمان فإن الله سبحانه إذا أحب عبدا أعطاه الإيمان والسبب في ذلك أن الدنيا رخيصة والمؤمن غالب فهي لا تساوي عند الله ولو جناح ضعوبة ولو كانت تساوي جناح بعوضة لما ذاق الكافر منها شربة ماء فكيف يختمه المؤمن وكيف يتحصر المؤمن من أجل شيء هو أكثر وأرفص من جناح الزباد وجناح البعوض قد يقول قارئ فما الشيء الذي أوثيه المؤمن في هذه الدنيا فالجواب ما قال سبحانه وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْبَةَ الله لا أَشْتُوْهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَغَلُومٌ كَفَّرَةٌ فأحمد الله أشهى المسلم أن جعلك الله عز وجل من أهل الإسلام وأهل الإيمان واحمد الله سبحانه أن لم يهوديا ولا مصرانيا ولا مجلسيا ولا مُلحدا فهذا الزين الصحيح وهذا الكتاب السميم الذي بين أيدينا هو من أعظم النعم الذي أعطيناها هذا سبحانه يا أيها الناس قد جاءتكم موعدت من ربكم والشفاء سرما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحبته فبذلك فليطرحون على الإنسان مؤمن أن يفرح في الإسلام عليه أن يفرح في القرآن عليه أن يفرح أنه من أدباء النبي العدلان صلى الله عليه وسلم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحه هو خير مما يجمعون هو خير مما يجمعه الكفار من هذه الدنيا وقال سبحانه ورحمة ربك خير مما يجمعون وقال سبحانه وإن كل ذلك لما لا متاع الحياة الدنيا والهاغرة عند ربك المنتقين أيها المسلمون إن الله سبحانه وتعالى ذكر في دورة الحجر أن نعمة القرآن العظيم وأن نعمة فاتحة الكتاب هو أعظم ما يتبتأ به الإنسان المضمن في هذه الدنيا ولكن أكثر الناس عن هذا غاثرون قال سبحانه ولقد آتيناك سبعا من المثاني سبعا من الآيات العظيمة أنا وني صورة فاتحة ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تنسبن عينيك إلى ما تستعنى به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين هذه الآيتان فيهما أربع مواهد الفائدة الأولى أن من آتاه الله عز وجل القرآن فقد آتاه الخلع كله فعدان الحزن والحفرة قال صلى الله عليه وسلم من يريد الله إذن خيرا يفضله في الدين السائدة الثانية أن الله سبحانه وتعالى نهى عن مدد الأعمل إلى الكفار لأن هذا المدد وهذا الاتفاة وهذا الغبر يبهر المنهزين والمتأثبين من أصحاب النار قال ابن سبيل رحمه الله تعالى عند تفسير هذه الآية الكريمة في سورة جدر يعني استغن بما آتاك الله من القرآن العظيم عما مجزيه من المتاع والزهرة الفارية ورزق رصدك خير وأبهار الفاردة الفارفة أنه ما دام أن الكفار ليس لديهم من الخير الحقيقي ما يستجرب نظر اهل الايمان اليهم كان الذي لديهم الايمان والقران هم اولى ان تمتد اليهم تعا كما فعل العديد قبلهم تعالى واغض جناحك للمؤمنين تواضع للمؤمنين الجائزه الرابعه الله سبحانه وتعالى ان في خفض الجناح لاهل الايمان والتواجع لهم خلافا لمن يخجر جناح الذل والهزيمة للكفار ويرفع جناح الزي والكبر في وجوه إخواني المؤمنين وربما كانوا أبار الأبرار ولذلك تجد من لم ينهل القرآن قلبا تجده مبهورا تجده مكسونا تجده مخدوعا لهذه الكفار وفي الوقت نفسه تجد هذا المفسور تجده كذلك بكلية الصعب على المسلمين واستبري بهم واستبري منهم وقال سبحانه وتعالى يقول ولا عدل مؤمن خير من مشرك ولو أعجبهون أيها المسلمون إننا رحمة ذلك سبحانه وتعالى لبلاده أنه لم يعطي هذه السنة للكفار فقط حتى لا يجمع الجهال على الكفر طلبا لمتاء الدنيا وزغروفها ظلت منهم أن تتحقيل هذه الدنيا دليل محبة من الله سبحانه وتعالى وقرامه منه فلولا هذا الأمر لولا أن يخفر الناس كله أجمعون لجعل الله عز وجل لبيوت الكفار لجعل لها سقفا يفضة ولجعل لها زقار ونجعلها من ذهب ونبلغ قال سبحانه ولولا أن يكون الناس أمة واحدة أي ولولا أن يكفر الناس كلهم فيكونون أمة واحدة في كفر لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعالج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسورا عليها يستكئون وزخرفا والزخرف هو البهد وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا هذا كله إنما هو متاع الحياة الدنيا والآخرة عند رفك المستقيم والآخرة عند رفك المستقيم إن مغارب من هذا الأمر إن مغارب من هذا من كفار فهم يوصفون لهم بذلك حتى يرتدوا عن دينهم فيكونوا سواء قال سبحانه وإذا تجدى عليهم آياتنا بالجناس قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نبيا أيكم خير منزلا وأيكم أحسن أفافا وأيكم أجمل هيئة قال سبحانه وكم أهلكنا من قرن هم أحسن أساسا وليا قال ابن عباك المقام هو المنزل والنديس هو المجلس والنعمة والبهجة التي كانوا عليها وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى في قوله تعالى أساسا وليا يعني أكثر أموالا وأحسن صورا رب الإمام المسلم في صحيحه قال ابي هو غيره الله عنه واشر الله عليه وسلم قال ان الله لا ينظر إلى صوركم وانوالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم الله لا ينظر الى صوركم وانوالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم فلا تغتروا أيها المسلمون لا تغتروا بما عليه اعداء الله الذي يهدمون صالوا غيرهم فلو كانوا متخلقين حقا كما يزعو بعض الجهان لو كانوا متخلقين حقا لتخلقوا مع قارثهم وبالئهم سبحانه ولكنهم وقودوا جهنم وحققوا جهنم وهم شرق الخلق والبرمة قال ربعانا إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم قارثين فيها اولائك هم شر البلاء اولائك هم شر البلاء اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انعزه الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم االف الله بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام اللهم اجعل هذا البلد آمنا وطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم جنبنا كتنا ما ضغر منها وما ضمن اللهم جنبنا كتنا ما ضغر منها وما ضمن سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه